أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هنا تنبيه بأن شيخنا حفظه الله ورفع قدره سيكون له درس بعد الفجر ابتداء من يوم الاثنين غدا بإذن الله عز وجل بعد الفجر وسيكون في كرسي الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله تعالى وأيضا سيكون هذا الدرس المبارك بإذن الله بعد العصر شيخنا حفظكم الله هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن, أن الأولياء يضرون وينفعون وهناك سؤال آخر أيضا يرجو من شيخنا حفظكم الله أن تبينوا لنا ما هو الموقف الصحيح الموقف الصحيح من كرامات الأولياء الضار النافع المعطي المانع المتصرف في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له ليس بيد أحد خفض ولا رفع ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط هذا كله بيد الله لا أحد يملك من ذلك شيء والله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام سيدي ولد آدم قال له ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله وبيد الله والأولياء أو غيرهم ليس بيدهم من الأمر شيء الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى والدعاء أن بيد الأولياء شيء من خصائص الله كفر بالله جل وعلا إذا أعطى الولي شيء من خصائص الله في تدبير هذا الكون وفي هداية مثلا الخلق وفي تفريج الكروبات وكشف الغموم وإزالة الهموم وحصول الأرزاق ونزول البركات الى غير ذلك من ادعى في الاولياء شيء من ذلك فهذا كفر بالله كفر في ربوبيته لأن الرب المتصرف المدبر لهذا الكون خفضا ورفعا عطاءا ومنعا قبضا وبسطا هو الله جل وعلا لا شريك له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 ومر معنا في التهليل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا خافضة لما لمن رفعت ولا رافع لمن خفضت لا معزة لمن أذله أدل الله ولا مذل لمن أعزه الله الأمر كله بيد الله فمن ادعى شيئا من خصائص الله لغير الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى كافر بالله تبارك وتعالى لأنه أعطى خصائص الله لغير الله جل وعلا والاعتقاد في الأولية أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون التصرف والتدبير والخلق وغير ذلك هذا كله من الكفر بالله جل وعلا وأصحاب الطرق الباطلة أصحاب الطرق الباطلة تسلط عليهم أئمة الضلال وأدخلوا في أفهامهم وفي عقولهم وفي نفوسهم من هذا الزيغ شيء كثير وركام كبير وأوقعوهم في الضلال المبين وأوقعوهم في الكفر الصراع ونسبوا إلى الأولياء من الخصائص والأمور ما ليس إلا لله تبارك وتعالى ادعوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون والله يقول قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أبو حنيفة رحمه الله احتج بهذه الآية على كفر من ادعى في أحد علم الغيب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هذا من خصائص الله التصرف في الكون والتدبير خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هذا كله بيد الله جل وعلا فمن ادعى في أحد من الناس أو في شخص من الأشخاص شيئا من الخصائص فهو كافر بالله وهذا الذي يدعى فيه ذلك ان كان يرضى ذلك فهو كافر ايضا بالله جل وعلا وكلهم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن والطرقية عندهم من هذا شيء كثير مؤلم الذي يطالع ما عليه هؤلاء يجد أمور مؤسفة جدا في القصص التي تحكى وتروى عنهم وتذكر في كتبهم يدعون دعاوى ويحكون في ذلك قصصا واخبارا يروجون بها ضلالهم على العوام أذكر من ذلك أن أحد الأولياء المزعومين كان متزوجا كما يروونهم في القصة متزوجا امرأة شريفة وحملت منه وكانت في الشهر السادس وكانت في الشهر السادس فتزوج عليها فلاحة امرأة فلاحه فقيرة فغضبت وقالت إما أن تتركها أو تطلقني فأبى أن يترك الفلاحة وقال إن امتنعت سانقل الحمل الذي في بطنك إلى هذه الفلاحه فامتنعت قال فنقل الحمل إلى الفلاحه يعني امر الحمل ان ينتقل من بطن هذه الى بطن تلك وولدت بعد ثلاثه شهور العوام اذا قيل لهم مثل هذا القصص قال الله اكبر ثم انطلقوا واخذوا يتمسحون بالرجل يلفقون لهم قصص ويزخرفون لهم حكايات ويروون لهم اباطين ثم العوام مساكين الدعايات تاخذهم سريعا يقول بعضهم لبعض ما سمعت هذا ولي من أولياء الله نقل الحمل من هذه إلى هذه وأنجبت بعد ثلاثة شهور أنجبت بعد ثلاثة شهور إن كان تزوجها وأنجبت بعد ثلاثة أشهر من زواجه بها فنحن نقول ليس هذا ولده لا ولي ولا هذا ليس ولده لكن دجل على العوام وضحك عليهم وترويج للباطل بحكايات تلفق وأمور تزخرف وتزيين للباطل ثم العوام تظل على أيدي هؤلاء هذا زعم منهم أن الولي يملك ما في الأرحام يملك ما في الأرحام ويقدر أن ينقل حمل ويعطي حمل وإلى اخره هذا, هذا لمن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عند من؟ عند الله وكل شيء عنده بمقدار عند الله الولي ما يملك هذا وليس بيده شيء من ذلك هذا كله بيد الله وبتدبير الله وبتسخير الله تبارك وتعالى فالذي يدعي في الأولية مثل هذه الأمور هذا كافر بالله هذا كافر بالله العظيم ومشرك ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل فمثل هذه الأمور يجب على الناس أن يتنبهوا لها ولا يخدعوا من أئمة الضلال ودعاة الباطل نعم كان يسأل يقول كيف نعرف أولي الله عز وجل هناك كتاب ينصح أمام هذا هذه الضلالات الكثيرة والأمواج المتلاطمة من الترويج لمثل هذه الطرق الزائفة هناك كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتاب عظيم جدا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين رحمه الله بيانا وافيا كيف يميز بين أولياء الله وأولياء الشيطان وأولياء الله علامتهم بينه اقراها في القرآن واقراها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ في القرآن قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الشيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا المؤمن التقي هو الولي وقرأها أيضا في الحديث القدسي قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه اولياء الله الذين يتقربون إلى الله بالفرائض الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ثم يجاهدون أنفسهم بعد الفرائض على العناية بالنوافل أما من يدعى فيهم الولاية بعضهم ما يحافظ على الفرائض الفرائض ما يحافظ عليه لا يعرف عنه أنه يصلي بل يذكرون عن بعضهم أن الصلاة في المسجد تقام وهو يتكي على سارية ما يقوم يصلي ليش قال ولي هذا طيب ولماذا قال مرفوع عن التكاليف ثم يقول ما قرأتهم القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول هذا عبد الله وجاءه اليقين ورفعت عنه التكاليف ورفعت عنه التكاليف يعني غير مكلف يترك ما شاء من الواجبات ويفعل ما شاء من المحرمات لأنه رفعت عنه التكاليف ويسمون من بلغ هذه الدرجة يقولوا واصل. يعني مثل هذا كله ظلال وباطل وأولياء الله هم المؤمنون الأطقياء المطيعون لله المجتنبون للمحرمات هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى وكرامة الأولياء حق كرامة الأولياء حق ودلائلها كثيرة في القرآن والسنة وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولية لكن كرامة الولي هي ثمرة اتباعها للنبي أما الذي يحدث على أيدي هؤلاء فهي خوارق وليست كرامات بالتعاون مع الشياطين بالتعاون مع الشياطين مثل بعضهم تحمله الشياطين في الهواء وتمشي به الشياطين في الماء يقول ابن تيمية رحمه الله جربنا قراءة آية الكرسي فسقط يعني تركتها الشياطين تطير بالهواء يقول هذا ولي يطير في الهواء يقول جربنا قراءة آية الكرسي يسقط لأن الشياطين تهرب من من آية الكرسي فكتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان هذا كتاب مهم وعظيم ومن كان مبتلا بمثل هذه الأباطيل والضلالات في بلده ينبغي عليه أن يقتني هذا الكتاب وأن يستفيد منه أيضا جاءت أسئلة عن هل يجوز الصلاة خلفهم إذا كان الإنسان على هذه العقيدة وعلى هذا المسلك وهذه الدعاوة الباطلة في الأولية بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون بالكون وأنهم يملكون الحياة ويملكون ما في الأرحام وايضا إضافة إلى ذلك الشرك في العبادة والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله هذه كلها أمور كفرية شركية لا تقبل معها الأعمال لا تقبل معها الأعمال وصلاة من يصلي وهو على هذه الحال غير مقبولة لأنها غير قائمة على التوحيد والآية مرت معنا وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين وله الدين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويقام الصلاة ويتأذ زكاة على التوحيد، إن لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى لا يستفاد من العمل نعم. شيخنا أحسن الله ليكم هذا السال يقول أو نعم جاءت أسئلة كثيرة عن الطريقة المثلى في مناصحة العوام. والجهال لا سيما في أمر التوحيد إذا كانوا منهمكين في غيره المناصحة تكون بالرفق واللين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وأهم ما يكون في هذا الباب أن يكون عند من يدعوهم بصيرة في أمر التوحيد ودلائله وبراهينه حتى يدعو ويبين بالأدلة الواضحة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكثير من العوام قريب من الخير كثير من العوام قريب من الخير لكن لبس عليه بعض دعاه الضلال فحرفوه وإلا قريب من الخير لا يحتاج إلا إلى كلمات قليلة جدا ويرى النور كثير من العوام قريب جدا لكن بعض أئمة الضلال في بلده لبسوا عليه وينبغي أن تعلم أن الحق أبلج واضح أن الحق ابلج واضح وبين آيات تتلى وأحاديث بينة ونور مبين ولهذا عليك أن تكون رفيقا في دعوتك لهؤلاء باللين والهدوء والكلمة الطيبة وأن تكون عالما فيما تدعوهم إليه قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة وأن تصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تصبر ربما نالك بكلمة أو بسب اصبر على ذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف فانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فتصبر عليه وتعاود البيان والإضاح بالرفق واللين لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للخير على يديه ولهذا ينصح في هذا الباب أن, أن يقرأ كتاب كشف الشبهات الشيخ رحمه الله شيخ السلام محمد بن عدوهاب حتى يكون زاد للمسلم في المناصحة والبيان وإقامة الحج. أحسن الله إليكم هذا السال يقول ما نصيحتكم لمن إذا رأى المعص يتأثر غاية التأثر وهذا أمر محمود لكن إذا رأى من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ويدعوهم من غير الله لا يتأثر قبل الإجابة على هذا السؤال تذكرت لطيفة تفيد فيما سبق أحد من وفقهم الله للتوحيد وفهمه التقى بأحد دعاه الباطل وقال هذا الداعي إلى الباطل والتعلق بالأولياء قال أليس الله قال في القرآن الكريم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال الله شهد لهم بالحياة شهد لهم بالحياة فنحن ندعوهم ونناديهم قال نحن ندعوهم ونناديهم فماذا قال له هذا الرجل؟ قال الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون قال الله قال الله قال يرزقون أي يرزقهم الله قال نحن لا ندعو إلا الذي يرزقهم قال نحن لا ندعو إلا الذي يرزقهم الله قال يرزقون ما قال يرزقون ما بيدهم شيءهم؟ الرزق بيد الله فلا ندعوهم ولا نطلب منهم نحن نطلب من الذي يرزقهم وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده, بيده الرزق نعم السؤال يقول ماذا الذي يتأثر بعض الناس يتأثر بعض الناس يتأثر في في المعصية يعني إذا رأى فاحشة رأى زنا رأى سرقة يتأثر وعندما يرى الشرك لا يتأثر مع أن الشرك أعظم المحرمات قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هؤلاء ثلاثة أو هذه ثلاثة ونقدر ثلاثة أشخاص أحدهم والعياذ بالله يدعو مع الله إلهًا آخر وآخر قتل نفسا بغير حق وثالث زنا من أعظمهم وأخطرهم وأكبرهم جرما المشرك الذي يدعو مع الله إلهًا آخر فبعض الناس لما جهل التوحيد إذا رأى الزنا أو رأى السرقه أو رأى المعاصي الأخرى تأثر وتألم وإذا رأى الشرك لا يتأثر ولهذا يذكرون عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مرة من أجل أن يبين أو يتبين من فهم الناس للتوحيد ذكر لهم ذكر للناس قصة رجل قصة رجل دخل بيت واعتدى على عرض المرأة التي في البيت فعل بها وكسر الباب تأثر الناس وضج المجلس وتعوذوا بالله وسخطوا على من فعل ذلك ثم لما جاء قال هناك رجل بنى بيتا وقالوا له اذبح دجاجة او ديكا عند الباب يصرف عنك الشيطان فذبحه ما أحد تحرك ف... يعني بعض الناس قد لا يفهم بعض الناس قد لا يفهم التوحيد ويدرك حرمة تلك الفواحش فيغضب ويغار لها ولكن أمر التوحيد لا يتأثر له وهذا كله سببه الجهل بدين الله تبارك وتعالى جاءت أسئلة كثيرة في هل يجوز أن يكون الهدي هل يجوز أن يعطى الهدي للبنوك المعروفة بالبنوك الإسلامية بقرب الحرم الهدي هو دبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منته على عبده بالجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة إن استطاع الحاج أن يشتريها وأن يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق فهذا أمر طيب وإن لم يستطع فهؤلاء ينوبون عنه في هذا العمل وإذا دفع لهم المبلغ المحدد يقومون نيابة عنه بهذا العمل شراء الذبيحة وذبحها في الوقت المحدد واعطائها للمحتاجين ولا حرج عليه في ذلك نعم أيضا جاءت أسئلة على من عنده سلس البول كيف يطوف كيف يصلي من كان به سلس البول أو سلس الريح يتوضا لكل صلاة وإذا أراد أن يطوف يتوضا يتوضا للطواف لأن من شرط الطواف الطهارة أن يؤدى على طهارة فيتوضى ويبدأ يطوف وإذا نزل شيء وقت الصلاة أو وقت الطواف لا يؤثر عليه يتم طوافه ويتم صلاته ولا حرج عليه، لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ينزل منه قطرات، فإذا لبس الاحرام ينبغي عليه أن يضع شيء، يضع شيء يقي أرض المسجد من قطرات البول التي قد تنزل وتتأثر على الناس في طوافهم أو في صلاتهم. والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على رسوله